نزلكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق فعن الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين هنا السائل يسأل عن اللباس الأحمر الخالص هل النهي كذلك يشمل النساء الحكم الذي هنا يتعلق بلباس الرجال الحكم يتعلق بلباس الرجال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر الخالص وأما المرأة الأصل في لباسها أن تتزين ورخص لها في اللباس ما لا يرخص للرجال فيه فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب والألوان وتتزين بما شاءت من ذلك الأمر في ذلك واسع بالضابط الذي مر معنا الإشارة إليه نعم وآخر يسأل عن الحكمة حكمة النهي عن اللبس الأحمر الله تعالى أعلم لكنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر ومر معنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نهى عن لبس الأحمر أشد النهي والحكمة في ذلك الله تعالى أعلم بها نعم يقول كيف نجمع بين لبسه صلى الله عليه وسلم الجبه الرومية وبين نهيه عن التشبه بالكفار ليس هذا من قبيل التشبه لأن التشبه بالكفار هو أن يلبس اللباس المختص بهم الألبسة التي تختص بالكفار ويتميزون بها وإلا الجبه يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم وهي من الألبسة التي يعني تلبس عند الكفار وأيضا يلبسها غيرهم لكن الألبسة التي من خصائص الكفار ومن أزياء الكفار الخاصة هي التي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا ينهى عن لبس الألبسة التي تستورد من الكفار أو تصنع بأيديهم وفي مصانعهم لا ينهى عن ذلك ولا حرج في ذلك لكن الذي ينهى عنه إذا كان اللبس من خصائصهم أو كان اللبس الذي يوردونه فيه مخالفات شرعية وأمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها ولهذا ينبغي على التجار تجار الألبسة أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين وأن يحرصوا على الا لا يوردوا من الألبسة إلا ما كان غير مستمل على مخالفات شرعية ما إذا كان مشتملا على مخالفات شرعية سواء في حق الرجال أو في حق النساء فلا يحل لهم إراده ولا يحل لهم بيعه نعم كذلك جاءت أسلة بالنسبة للعمرة يسأل الكثير هل يمكن أن يحرم يحرم من الفندق هنا تكرر السؤال بالنسبة لمن كان من أهل المدينة أو من وفد إلى المدينة وينوي العمرة فلا يحرم إلا من الميقات وهو ذو الحليفة المشهور في هذا الوقت في, في هذا الزمان بأبيار علي لا يحرم إلا من هناك والمراد لا يحرم أي لا يعقد النية أما الاغتسال ولبس الاحرام فالأمر في ذلك واسع سواء اغتسل في الفندق ولبس الاحرام في الفندق أو لبسه في الميقات الأمر في ذلك واسع لكن النية لا تعقد إلا في الميقات والله Allah is الله خيرا. سبحانك knows. وبحمدك Khaira. Subhanakallahu لا bihamdik. Ashadu an la ilaha illa